يرغور يرغور سد حب شو غيد وقعد يغني ميلانها صار هسه ميلانها شو غيد وقعد يغني ميلانها صار هسه ميلانها صار هسه كرر Oh <laughs> بنقدر غفار سنين بعد منك نغني على النادي خاس بنقدر غفار سنين بعد منك نغني على النادي مشرر غور شو اريد قانقني ميلان مسكر ميلان مسكر شو اريد قانقني ميلان مسكر ميلان مسكر اكرر الغروب اكرر علي غطيت عليا غفر ربي لتشل في الناس للسيد العالم يشكو لشي حد الناس يضرى بالعالم غفر ربي لتشل في الناس العالم يشكو لشي حد الناس يضرى بالعالم يكرم بالناس ما نكنا ما حالين دا يا رغويني صحاني من دموع حيم دام من دموع حيم يا رغويني يا رغوم بالحوب مرضان دون نزف حار